غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين ألف لامين تنزيل الكتاب لا ريب فيه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 وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أئذى ضللنا في الأرض أئن لفي خلق جديد.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 الله أكبر, الله أكبر تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون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 كن كبيرة عليهم ثياب سندس خضرو واستبرقو وحلوا أساور من فيض وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إن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 ان بدلنا امثالهم تبديلا ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا وما تشاء قيم يدخل من